بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظون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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لختال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنان وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُغْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا ما يرسل لكم رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن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 وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوْ أَتِنَا بَعَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ مُنتَهٍ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ صَاغِرًا قَبِيلاً وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ اَرَأَيْتَ مَن لَّا تَرَوْنَ إِنِّي أَغَافِ الله وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وايدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 115. تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون 116. وإما تخافن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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجَنَحْنَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا إِلَّا يَخْدَعُونَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها نبي يحرض المؤمنين على القتال. إيه كم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإيه كم منكم مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم.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 يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما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 إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك, أولئك بعضهم أولياء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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير